سورة ياسين, سوره ياسين لقد اتقن القرآن عرضه للمسائل وأذلتها بافضل الطرق وابهر الحجج واحكمها والقران الحكيم ومن قوتها واتقانها انها احاطت بالكافر من جميع الجهات وضيقت عليه الخناق فلم يحيج جوابا حتى شعر بالاختناق وكذا تقطع ونقهه لشده وضوحها ودحرها لعقيدته الفاسده وعقيده ابائه إن جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي إلى الاذقان فهم مقمحون لقد سدت عليه جميع المنافذ الباطلة من المسائل التي عرضها القرآن واتقنها كما اتقن غيرها بالأدلة القاطعة والحجج الباهره مسألة البعث اننا نحن نحيي الموتى فالبعث أمر قد ظهرت حجته على ايدي الرسل وبانت كالشمس في رابعه النهار ومما يدل على ذلك أن رجل من اطراف المدينة لما سمع بما دعوا اليه ولم يكن واجه الرسل ولا جالسهم جاء يجري مصدقا لبداهه ما دعوا اليه وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين ومما يدل على امكانيه البعث وقوع ما يماثله من النظير الأرضي فهذه الأرض الميتة أحييناها بالثمار والحبوب والجنات وكذا موت النهار بغروب الشمس احييناه بشروقها وكذا القمر ينتقل في منازله من الهلال إلى البدر إلى الهلال إلى أن يموت بالمحاق ثم يهل الهلال مرة أخرى فكما يموت القمر ويحيى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم فكذا الأجساد تموت وتحيا ومما هو متعارف عليه عند العقلاء أن الفكرة الأولى والابداع الاول هو الأصعب فإذا ظهر إلى الوجود وتداوله الناس سهل الإتيان بمثله أو ما يشبهه لا سيما من قبل نفس المبدع والصانع ها هي السفينه التي لم تخطر فكرتها على قلب أحد من الناس أله الله تعالى فكرتها وكيفيه صناعتها الى نوح عليه السلام ثم اصبحت متداوله سهلة الصنع وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فكذا اعاده بعث الخلق اهون من ابتداء خلقه اول مرة ولكن القلوب التي لا تقوى فيها قاسية لا تلين للحق بل لا تلين حتى للمساكين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله وأطعم ومن وسائل الإقناع أن تجعل الخصم يتصور الموضوع الذي تحاوره فيه ويتخيله ويعيش فيه وتجعله يعيش خطورة هذا الموضوع وآلامه وأحزانه وشدته وكربه وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا فَيَعِيشُنَا عَائِمَهُ وَعَذَابَهُ ثُمَّ أَيَحْسُنُ بِالْخَالِقِ أَن يَخْلُقَ عِبَادَهُ ثُمَّ يَتْرُكَهُمْ يَقَعُونَ فِي الْجَرَائِمِ دُونَ أَن يَقْتَصَّ مِنْهُمْ وَامْتَازَ لِيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَيَحْسُنُ بِالْخَالِقِ أَن يُوَكِّلَهُمْ بِالتَّصَرُّفِ بِالنِّعَمِ وَالْأَنْعَامِ دون أن يحاسبهم كيف تصرفوا فيها ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون اي يحسن بالخالق أن يخلقهم لتحقيق مقصد وهدف وهو عباده الله وحده دون أن يحاسبهم عليه ويعلنون خصومتهم لله تعالى دون حساب اولم يرى الإنسان أن خلقناه من نقطه فاذا هو خصيم مبين فلا بد من يوم للحساب الا يرون الاحياء اليوميه للمخلوقات وتوالد الأنعام لأفراد جدد لم يكن لها وجود الا يرون اجساد الاجنه الميته وهي في بطون الارحام كيف تنفخ فيها الأرواح فتخرج حية اولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعام الا يرون قدره الله العظيمه التي لا حد لها في خلق الانعام وتذليلها للانسان فهي قدره مطلقه تشمل القدرة على البعث اليست قدرة الله على خلق الانسان اول مرة دليلا على قدرته على اعاده خلقه قل يحييها الذي انشاها اول مرة من المعلوم أن النار تطفأ بالماء اليست قدرة الله تعالى على إخراج النار من الأغصان الخضراء المملئه ماء دليلا على قدرة الله على إخراج الشيء من ضد الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون مما يدل على قدرته على إخراج الحي من الميت والعكس اليست قدرة الله تعالى على الشيء العظيم الكبير تقتضي قدرته على ما دونه اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم إن صفه الخلق سواء ابتداء أو إعادة هي احدى صفات الله تعالى والاتصاف بهذه الصفه يستلزم الاتصاف بمجموعه من الصفات وهي العلم بالشيء ثم التصور له ثم القدرة ونفاذ أمره ثم الاراده الجازمه للشيء ثم الملك والله تعالى متصف بجميع هذه الصفات على اتم الوجود اليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء جميع ما سبق عرض محكم تجلت فيه الأدلة على البعث وإليه ترجعون فهل يشك أحد بعد هذا على اتقان القرآن في عرض المسائل وعرض ادلتها باقوى الحجج وابينها واكملها فهذا مقصد سوره ياسين سوره الصافات سوره الصافات اهل الدرجات العلى هم اولياء الله تعالى اكرمهم الله تعالى بالعزه فالعزه لله تعالى ولاولياءه بينما الذل والصغار لاعدائه فاولياء الله تعالى وهم المؤمنون المحسنون المخلصون أهل لان يقسم الله تعالى بهم ليس حال اصطفافهم لعبادته واصطفافهم للجهاد في سبيله ولتلاوه ذكره مسبحين له موحدين والصافات صفا فز جرات زجرا من التاليات ذكر بها تشرق الدنيا وهم زينة السماء وبهم يحفظ الدين من كل شيطان مارد وحججهم ومواعظهم شهب تدحر شياطين الانس والجن اما اعداء الله ففي غايه السفاله مجالسهم يغلب عليها الغفله والعبث والسخريه بل عاجبه ويسخرون ويغلب عليها الكبر والبهتان وسيذوقون مرارتها حين يبعثون في أرض المحشر في غايه الصغار وهم داخلون مستسلمون يتبرأ كل منهم من الاخر لا حين يؤمر بهم ليساقوا في غايه الذل إلى صراط الجحيم وهم يرون اولياء الله تعالى المخلصين يتقلبون في كرامة الله تعالى في أرض المحشر متفكهين وأرزاقهم تجري عليهم إلى أن يستقروا في جنات النعيم يتزاورون فيها بينما أولئك يتكبكبون في سواء الجحيم يأكلون من شجره منبتها قاع الجحيم تسقى من صديد اهل النار وغسالات بطونهم وهو شرابهم ثم انما رجعهم الى الجحيم هذا جزاء من افنى حياته في المجالس السافله اما اولياء الله تعالى المحسنون المؤمنون المخلصون فقد شغلوا مجالسهم بذكر الله تعالى وافنوا حياتهم في الدعوة إلى توحيد الله تعالى مهما طالت أعمارهم وعمروا ما عمر نوح عليه السلام واقاموا الحجة في تفرد الله تعالى بربوبيته و الوهيته وصفاته الى انظارت حجتهم ظهورا جلية كظهور حجه ابراهيم عليه السلام وهاجروا في سبيل الله وسخروا ذريتهم لما يرضي الله تعالى يا ابتي فاعلم ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فسلام عليهم في الدنيا والآخرة فاولياء الله تعالى عزتهم في الدنيا ظاهرة عند الله تعالى ودعوتهم مجابه ولقد انا دعانا نوح فلنيعمل مجيبون ونجاتهم من العقوبات الإلهية مضمونه وذكرهم محفوظ وذرية في حفظ الله تعالى مصانه كما حفظ ذريه نوح عليه السلام وتتوالى عليهم البشارات في خضم الفتن لا سيما اذا تحلوا بالحلم وسيجعل الله لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل كرب فرجا كما فرج الله عن ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم وفديناه بذبح عظيم وقروبهم دوما مصحوبه بالبشارات والبركات الالهيه وهم دوما محفوفين بمنن الله ونصره وهدايته ولقد منن على موسى وهارون وبسلام الله واحسانه سلام على اياسين بينما اعداؤهم عاقبتهم الهلاك وكيدهم في سفال هذا في احوال الصنفين اما فيما يتعلق باعتقاد الصنفين فاعداء الله لا تتجاوز اعتقاداتهم الفرج فمنهم من يعبد الهه من أجل فحولته وذكوريته كما نعبد بعل أتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين وقد يتنافسون فيما بينهم من هو اشد فحوله من الاخر فاستثنى الذكوره كقوم لوط بينما الميزان عندنا ليس بالذكورة أو الانوثه انما الميزان عندنا بتقوى الله تعالى وكمال الاستسلام له فقد يلام عندنا العبد التقي النقي ولو كان ذكرا إذا وقع فيما وقع فيه كحال يونس عليه السلام فالتقمه الحوت وهو مليم إن اعداء الله لا هم لهم إلا الفرج وحل الفحولة يدندنون لذا نسبوا البنات إلى الله سبحانه فاستفتهم الربي البنات ولهم البنون وزعموا أن الملائكة اناث وزعموا انهم نتاج زواجه من سروات الجن وجعلوا بينه وبين الجنه نسب تعال الله عما يقولون علوا كبيرا فعقيدتهم تنصب في التثليث الأب والصاحبة والولد اما اولياء الله تعالى فقد رجحت عقولهم وسلم اعتقادهم في الله تعالى لا يصفونه الا باكمل الصفات وينزهونه عن النقص بجميع صوره فهم مخلصون لله تعالى سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين مسبحون له مصطفون بادب جم بين يدي عظمته فالنصر حليفهم والعز رفيقهم والغلبة لهم ولو بعد حين كيف لا وهم اولياء رب العزه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين هذا مقصد سوره الصافات بيان شرف اولياء الله تعالى وطهاره احوالهم واعتقادهم ومآلهم بعكس اعداء الله تعالى سوره صاد سوره صاد ولكن هذه المكانة المرموقه والعزة الموعوده لأهل التوحيد تحتاج إلى صبر على التوحيد وعلى دعوه الناس إليه فإذا كان الكفار أهل الباطل يتواصون بالصبر على شركهم وباطلهم ان نمشي ونصبر على الهتكم ويتعززون به ويشاقون لأجله فاصحاب الحق الموحدون أولى بالتمسك بتوحيدهم والتعزز به والتحلي بالصبر بانواعه السبعه الاتيه اولها الصبر على اذى الكفار من تكذيب واتهامات وسخريه وإن عقيبه هذا النوع من الصبر تسخير الناس لكم ألا ترون كيف سخر الله تعالى الجبال الراسيه القاسية الثقيلة لداود عليه السلام وكذا سخر له الطيور الخفيفة التي يصعب تسخيرها فاخذ الجميع يسبح معه بالعشي والاشراق ان سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق الطير محشوره كل له اواب ألا يقدر الله تعالى على تسخير الناس وهم دون الجبال في القسوه واقرا من الطيور بلا ولكن عليكم بالصبر ومنها الصبر على التراجع عن الخطا إذا تبين ولو احرجتم أمام الناس كما حصل لداود عليه السلام مع الخصمين فاستغفر ربه وخر راكعا واناب ومنها الصبر على بذل المحاب لوجه الله تعالى لا سيما أحب الأشياء إلى القلب فتتقرب بها إلى الله تعالى كما فعل سليمان عليه السلام عندما طفق ضربا بسيقان الجياد الصافنات ونحر لها تقربا إلى الله تعالى لما الهته عن صلاه العصر فأكرم بملك عظيم لم يخطر على قلبه فسخرنا له الرياح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد ومنها إطالة مدة الصبر كصبر أيوب عليه السلام إذ نادى ربه إني مسني الشيطان بنصب وعذاب الذي استغرق 18 سنة حينئذ يدخل الصبر في زمرة الأخيار ممن أخلصوا لله تعالى بخالصة ذكر الدار أخلصهم بدوام ذكر وعلو مقام في الدنيا وحسن مآب في جنة عدن في الآخرة وخلود فيها فاين ثمان عشرة سنة من الدوام والخلود بينما اعداؤهم يتقلبون في خصومات جديده في الدنيا والآخرة تغليب بطونهم بحميم النار وشرابهم غثاق أسود وهم غَارِقُونَ في غسق جَهَنَّمَ وَظَلاَمِهَا جزاء لما آذَاقُوا الْمُؤْمِنِينَ في الدنيا من الْوَيْلَاتِ وألوان العذاب فأروهم سواد الليل في رابعة النَّهَارِ وَأَحْرَقُوا قلوبهم هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَاقٌ فَدَعْوَةُ التَّوْحِيدِ أَمْرُهَا عَظِيمٌ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ تَسْتَحِقُّ أَنْ يُتَحَمَّلَ لأَجْلِهَا جَمِيعُ أَنْوَاعِ الصَّبْرِ واقبتها السيادة على البشر وهذه السياده اللاحقه تحتاج إلى صبر بعدها من نوع آخر وهو عدم الطغيان كما طغى ابليس لما جعله الله تعالى في صفوف الملائكه إلا ابليس استكبر وكان من الكافرين وعدم حسد من أكرمه الله بنعمه من عنده كما حسد ابليس ادم لما خلقه بيديه وأمر الملائكه بالسجود له تكريما وكذا عند السياده غالبا ما يتكلف ذو الشرف ويتنطع لذا يحتاج الدعاه إلى الصبر عن التكلف والتنطع عند سيادة التوحيد لا سيما إذا ما اصبح قدوه يقتدى بهم قل ما اسالكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إذا تحل الدعاه بهذه الانواع من الصبر فليبشروا بحسن الذكر والعاقبة ولو بعد حين إن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ أَهَذَا مَقْصَدُ سُورَةِ صَادٍ دَعْوَةٌ لِلتَّحَلِّي بِجَمِيعِ الصبر الصَّبْرِ لِتُنَالَ الْعِزَّةَ الزمر الزُّمَرِ سُورَةُ الزُّمَرِ الْمَحَبَّةُ الْخَالِصَةُ لِلَّهِ تَعَالَى لَيْسَتْ مُجَرَّدَ دعوة إنما لها علامات وصور ولوازم ولها محظورات يجب اجتنابها ليتميز المخلص من الدعي والصادق من الكاذب فالجميع يدعي أنه يحب الله عز وجل محبة خالصة فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص بل حتى الكفار يزعمون انهم يحبون الله تعالى محبة خالصة وما الشركاء الا وسطاء وزلفا يتقربون بهم إلى الله تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا كيف حكموا على الله تعالى بأن هؤلاء شركاء يقربونهم إلى الله تعالى ومن الذي جعلهم وسطاء بين الله وبين خلقه فالله تعالى هو الذي يحكم ولا يحكم عليه سواء في نسبة الولد إليه أو الشريك أو الوسيط وفي ابتداع طرق التقرب وطرق الذلف إليه، فهو الذي قهر الكون وخلقه ودبر شؤونه وشؤون الناس وشؤون باقي المخلوقات فهو الملك الحاكم على الخلق وهو الواحد القهار لا شريك له ذلك الله ربكم له الملك لا إله الا هو فكيف يحكم عليه لذا من علامات المحبه الخالصة قنوط العبد لله تعالى اناء الليل خائفا راجيا ذليلا خاضعا اما من هو قانط اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه لا حاكما على الله تعالى بل سائلا الله تعالى لاستزادة من العلوم التي تقربه إليه متقيا محسن مهاجرا إليه صابرا الذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وأرض الله واسعه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أن يكون من اوائل المستسلمين لله تعالى دوما في مقدمة صفوف العابدين لديه حاسه سادسة تجاه الشرك متبعا لأحسن القول إن هذا الصنف يستحق اعلى الجنان لهم غرف من فوقها غرف مبنيه يجري من تحتها الانهار تجد القران يجري في عروقه يرى فيه مادة الحياه لقلبه كما أن الماء ماده الحياة للكائنات لم تر أن الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ويلهج لسانه بذكر الله تعالى وانشرح صدره لذكره واقشع الروج جلده لكلامه يجد راحته في استسلام قلبه لله تعالى أين هذا من الظالم المكذب بكتاب الله تعالى المشرك في محبته لله تعالى فاذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الاخره أكبر تجد المحب المخلص في شوق دائم إلى الله تعالى يرى في الموت لقاء الله تعالى ترى فيه نور الصدق لا يفارق ظله يتلهف لكل ما جاء من الله تعالى فاتلقاه بالتصديق ويسارع إلى أن يكون صديقا والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون متوكلا على الله تعالى يرى ان الله هو حسبه وكافيه يملا المجالس بذكره والدعوات إلى توحيده ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ويرى أن شرفه في الانتساب إلى توحيده ويتالم لما يرى من اعراض الناس عن دعوه التوحيد يسعد في نومه ووفاته ويرى فيهما السكينة لما يرى فيهما من التصاق الروح بجنب الله تعالى يبث اليه همومه وشكواه ليحكم له فيهما قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون سواء ان هموم الخلاف مع الناس او هموم الرزق اين هذا المخلص من ذاك الظالم المكذب بكتاب الله تعالى وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم المشرك المفتري على الله الذي يزعم الإخلاص فيتخذ الشفعاء من دون الله تعالى ويشمئز قلبه عند ذكر الله وحده ويستبشر إذا ذكر الذين من دونه انه نكّار للجميل فإذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمه منا قال إنما اوتيته على علم هذه خوارم للمحبة الخالصة فلليحذرها المؤمن وليحذر المحب المخلص سائر خوارم المحبه الخالصة ومحظوراتها فإن من خوارمها ومحظوراتها الاسراف في الذنوب قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله والاصرار عليها والقنوط من رحمه الله تعالى والتفريط في جنبه والتسويف في التوبة منها إلى يوم الحسرة واشد منها التكذيب والاستكبار عن عباده الله وحده والكفر به والكذب عليه والكذب في ادعاء المحبه فهذا عقوبته التحسر يوم البعث وسواد الوجه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودا والخسران التام وحبوط اعماله ويساق بتمام الذل الى جهنم للخلود فيها وعند وصوله اليها تفتح أبوابها في وجهه فجاه قيل دخله ابواب جهنم خالدين فيها اما ثواب المحبين المخلصين لله تعالى فهو اشراق القلب والوجه بالنظر إلى وجه الله تعالى كما تشرق الأرض يوم القيامة بنور ربها واشرقت الأرض بنور ربها ويستقبلون استقبال الملوك ويحشرون مع النبيين والشهداء ويساقون سوق اكرام وقد فتحت لهم ابواب الجنه قبل مجئهم كما تفتح للملوك قبل مجئهم ويتلقون السلام من كل ناحية يرثون ارض الجنه وفيدتهم تطوف حول العرش ولسانهم ولسان الكون كله يلهج بالتسبيح والحمد مع الملائكة قائلين الحمد لله رب العالمين هذا مقصد سوره الزمر بيان صور المحبه الخالصه التي يجب التحلي بها وبيان محظوراتها وثوابها سورة غافر, سورة غافر إن المحبة الخالصة لله تعالى تقتضي صفاء القلب وطراوته ويمكن المحافظة عليهما بالإقبال على كتاب الله تعالى وتعلمه وبكثرة الاستغفار من الذنوب وبالمسارعة إلى التوبة والانتفاع بالعقوبة الإلهية في تذكير النفس إذا ما زلت تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بينما يذهب هذا الصفاء وهذه الطراوه مقصيات القلوب من هذه المقسيات مقارفة الذنوب والاصرار عليها وتاخير التوبة وكثرة الجدال واعظمها وأفجرها التكبر لا سيما التكبر عن عباده الله وحده إن من اظهر صور الاستكبار عن عباده الله وحده المخاصمه والجدال فيه بالباطل اذ كيف يجادل العبد في دين الله تعالى بعدما تبين له الحق بالأدلة والآيات البينات ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ومن اظهر صور الكبر رد الحق والكفر وتكذيب الرسل والاستخفاف بهم ونشر الفساد وسفك دماء اهل الحق لا سيما دماء سادة البشر كحال فرعون وهامان وقارون مع نبي الله موسى عليه السلام وبني اسرائيل وهمت كل أمة برسولهم لياخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق لذا هم يستحقون اشد انواع العقوبات في الدنيا وكذا في القبر وهم أصحاب النار في الاخره وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار وماال فرعون وهامان وقارون ليس عن الاذهان ببعيد فضلا عن فوت الخير الكثير من دعاء الملائكة واستغفارهم لهم ولاهلهم ثم مقت الله تعالى لهم والفضيحه يوم القيامة مع ما يصاحبها من شده الخوف وتخلي الخلان والشفاعي عنهم وفي احلك الظروف والاحوال اذي القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع هذا مع ما سبقتها من العقوبات الدنيويه فأخذهم الله بذنوبهم ولم يعتبروا بها كبرا بينما متبع الحق الخاضعون له الذين يوقنون أن الله تعالى هو العلي الكبير وان الكبرياء لله تعالى وانه رفيع الدرجات ذو العرش وأن الأمر يرجع اليه اولا واخرا فهؤلاء تصلي عليهم الملائكه قائله فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك واقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن اصلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم واقهم السيئات انظر إلى المفارقه هذا الإنسان الضعيف المخلوق من ماء مهين يتكبر على الأوامر الإلهية بينما الملائكة العظام لا سيما حمله العرش وهم من اشرف الملائكه خاضعون لله تعالى مسبحون له يؤمنون أن العظمة والكبرياء لله وحده الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ومن صور الكبر عدم النظر في أدلة الخصم أثناء الحوار وردها واذاو الخصم وبالمسارعه في اتهامه وتهديده وقال فرعون زاروني اقتل موسى وتحذيره من اظهار ادلته وسوء الخلق في الحوار والشقشقه والتشدق في الكلام والكذب في الحوار والاسراف في جميع ما سبق ومقاطعة الخصم والعجب والالزام العباد برايه ما اريكم الا ما ارى وظلم الخصم والحماقة والسفاهة فيه وقال فرعون يا هامان بني لي صرحا أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى اله موسى واني لا اظنه كاذبا هذا النوع انهم دائما في خصام حتى في نار جهنم التي يصلونها يتخاصمون فيما بينهم ويتجادلون بنفس المنهج السيئ في الحوار الذي كانوا عليه في الدنيا ولا ينظر أحد منهم إلى حجة الآخر فهؤلاء لا تستجيب الملائكة لندائهم بل وتخصمهم اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال لا يعني ذلك أن يجتنب المؤمن الجدال بجميع صوره بل المؤمن يجادل ولكن بالحسنى وله أسلوب خاص في الجدال كما في قصة مؤمن اهل فرعون فتجده يتسلح بالحجج البينه مستعينا بالله تعالى اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ويتميز بكمال الأدب وحسن الخلق في الحوار وإظهار حرصه على الطرف الآخر، يا قوم اني اخاف عليكم ويتخلل حواره المواعظ وعدم المقاطعه والتواضع واضربوا الامثله والامثال لتتضح حجته والرفق واللطف ثم في نهايه الحوار يفوض الامر الى الله تعالى وافوض أمري إلى الله ثم يحسن الظن بالله تعالى بأنه سينصره باللسان والسنان اننا لننصر رسلنا والذين امنوا وتجده يتحلى بالصبر ولا يستعجل في قطف الثمره ويكثر من الاستغفار والتسبيح والحمد حتى يفتح الله له باب الحجه ويظهرها ويعينه على نفسه واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار إن انجع علاج للكبر سلوك طريق الوقايه منه بالتمسك بالوصايا الوارده في الكتاب الالهي والهدى النبوي ولقد آتينا موسى الهدى واورثنا بني إسرائيل الكتاب وقراءه سير الانبياء والصالحين في التواضع والصبر على الاذى فهو من علامات التواضع ويوقن بأنه غير معصوم من الوقوع في الذنب والخطأ وبانه غير كامل وأن الكمال لله وحده وله كمال التنزية فيسارع إلى الاكثار من الاستغفار والتسبيح والحمد ويتجنب العجب ويعلم أنه لن يبلغ العظمة التي زورتها نفسه له ويستعيذ بالله من شر نفسه ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله ويتحقق ذلك إذا ما قارن بين تكوينه الخلقي وعظمه السماوات والأرض ليعلم كم هو صغير ومن سبل الوقايه والعلاج للكبر ان يذكر نفسه بالساعه ويوم القيامة والحساب إن الساعه لاتيه الله لا رب فيها ويكثر من دعاء الله تعالى لا سيما آخر الليل ليجنبه الكبر والعجب ولا يامن مكر الله تعالى بسبب ذنوبه فتنقلب احواله ويؤفك وينظر الى ما انعم الله عليه فيعزو النعمه إلى المنعم ويداوم على شكر الله تعالى على ما اكرمه وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ويرى أن الفضل كله راجع إلى الله تعالى بينما هو ليس له من الأمر شيء ومن سبل الوقايه والعلاج للكبر ان يدرب نفسه على الاستجابه السريعة للحق والاستسلام للبينات التي تاتيه من ربه قل إني نهيت أن اعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وامرته أن أسلم لرب العالمين ويتفكر في اصل خلقه هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم ماله الى الوفاه ليعلم كم هو ضعيف ويوقن انه بين يدي امر الله تعالى لا يستطيع رد المصائب ولا القضاء الالهي اذا نزل هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى امرا فانما يقول له كون فيكون ومنها أن يتفكر في المصير الاخروي للمتكبرين المجادلين في آيات الله الم ترى الى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون ومنها أن يستعمل كل وسائل النقل ثم يسير في الأرض ليرى المصير الدنيوي للمتكبرين الفريحيين بما عندهم فرح كبر وطغيان فرحوا بما عندهم من العلم فيوقنوا انهم في غايه الخسران فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون هذا مقصد سورة الغافر تصفية القلب من الكبر ليصفو قلبه خالصا لله تعالى سورة فصلت سورة فصلت من صفى قلبه لله تعالى أكرمه الله بنور في القلب يتدبر به كتاب الله تعالى ليستلهم منه أصول العلوم الجامعة لمتطلبات الاستقرار والسعاده والسياده والقياده في الدارين فيرى أن القرآن قد فصل هذه الأصول بإحكام وفصاحه بالغة كتاب فصلت اياته قرانا عربية ويرى في تلك الأصول الجامعة المفصلة جوامع الخير وطرقها وجوامع العلوم التي تشبع احتياجاته النفسيه والفكريه والعقاديه والروحيه والبدنيه بما يروي الغليل ويشفي العليل ويراها تشتمل على التحذير من الأصول الجامعة لانواع الشد وطرقه والتحذير من الأصول الجامعة للامراض الحسية والمعنويه هذا التدبر قد عمي عنه المشركون اذ بينهم وبينه حجاب عريض بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون لقد تضمن القرآن الإشباع السمعي في البلاغة والفصاحه ولكن اعداءه لا يسمعون وتضمن القرآن مواد الاشباع النفسي فيما يتعلق بأصل السعادة وأساس الحياة الذي قام عليه الكون وهي ثلاثة أصول توحيد الله تعالى والاستقامة بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتزكية النفس أنما الهكم اله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وفصل وسائل التفوق في الحوار مع الخصوم وبين بأن الأصل الجامع للنجاح الدائم هو حسن التعامل مع الله ثم مع من حولك ومع المستقبل مع توقع المصائب وأخذها بالحسبان وتضمن القرآن الاشباع المعرفي العلمي المتعلق بمعرفة العجائب والأسرار العلميه وعلى سبيل المثال نشأة الكون قل انكم لا تكفرون خلق الأرض في يومين إن القرآن فصل مصادر الشقاء البدني والنفسي الذي يصيبه وان ذلك نتيجة الاعراض عنه سواء كان مصدر الشقاء من قبل بيئته المحيطة به كالعقوبات التي أصابت قوم عاد وثمود أو من قبل اعضائه لا سيما الشقاء الذي يصيبه في الاخره شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم أو من قبل اخص الناس به وهم اصحابه وقرناءه من الجن والانس الذين كانوا سببا في ضلاله ربنا ارينا الذين اضلونا من الجن والانس نجعلهم تحت اقدامنا ليكونوا من الأسفلين أو من قبل اخص الموكلين به وهم الملائكه سواء في الدنيا عند نزولهم بالعقوبات الإلهية أو بعد بعثه حين يدفعونه دفعا إلى جهنم أو ساعة الاحتضار حين لا يوفق في خاتمته إن القرآن هدى وشفاء لاكبر المشكلات واعظم الملمات والمسائل الكبار التي تحار فيها عقول الاذكياء من ذلك ساعة الاحتضار التي يفر منها جميع الخلق والتي بذلت فيها الجهود وصرفت فيها الاموال وقضيت فيها الأوقات وعليها قامت انواع شتى من العلوم والدراسات والبحوث لتاخيرها ساعات أو ايام فبين القرآن كيف تعمل ليتفوز لحظاتها بالبشارات والولاه وتوفق لحسن الخاتمة بل لا ترجو تأخيرها إذا حلت ونزلت بل ترجو لقاء الله فيها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخره ومنها الخصومات الخصومات التي افسدت العلاقات البشرية والأسرية والامميه فقد طاعتها وسفكت لاجلها الدماء وانتهكت لاجلها الاموال والاعراض فبين القرآن قواعد التعامل معها لتحول الخصومه الى ولايه حميمه كقاعده اذافع بالتي هي احسن ومنها سلطان الشهوه لا سيما الذي يثيره الشياطين الذي افسد القلوب والجوارح والالسنه وبه انتهكت الاعراض وسلبت الأموال وسفكت الدماء ووقعت المظالم وبه قامت العداوات والحروب وأفسد الامم باكملها فبين القرآن كيف تتعامل معه ومن عظائم الأمور التي عمد بها البلوى وعالجها القرآن هو تسلط الجن عليه بالوساوس والتخيل والإغواء وبإثارة النفوس بشت الاثارات وبسوء الظن بالجميع وسرعة الغضب والتي تكفل كل واحدة منها لشل قدرات الانسان والقضاء عليه واما ينزغنك من الشيطان ينزغ فاستعذ بالله ومنها الشكوك والشبهات التي طالت كثيرا من النظار وعلماء المنطق والمتكلمين واذكى العالم لا سيما في مسائل التوحيد فبينها القرآن واحسن بيان واوضحه وايسره لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ومسائل البعث والقدر ومن آياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت ورمت إن الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير ومسائل النبوه لقد عالجه القرآن بايسر الطرق وانقاها واصفا فاذا لم تسلك الامه الطريقه القرآنية في ذلك وسلك طريق المتكلمين والفلاسفة فإن هذه الامه ستختلف فيما بينها وتتفرق كما تفرقت بني اسرائيل ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه فكيف يعزف عن هذا العلم الالهي المفصل في القرآن الذي جاء من الله تعالى الذي أحط علما بمتولدات النفوس ومكنوناتها لا يسأم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط واحاط علما باحتياجاتها وادق احوالها وفصل الاصول الجامعه لمتطلبات السياده والسعاده وكيف يستهدى بهدي الشياطين والامم الضاله والمظنونات العقلية ولكن ستبدي لهم الايام ان الشفاء ومقومات السعادة في القران سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق هذا مقصد سوره فصلت أن القرآن تضمن اصول العلوم الجامعه لمتطلبات السعادة في الدارين سوره الشوره سوره الشوره تمسكوا بهذا القرآن وهذه الشريعة المباركة التي تضمنها فانها أعظم شريعه واعظم ما أكرم به أهل الأرض اذ تعرف عظمة الشريعة باعظم المشرع وعظم الأحوال المصاحبة لها فهذه الشريعه مصدرها العلي العظيم نزلت بأفضل كلام وأفضل لغة وأفضل تشريع بأفضل عرض وصياغه وفصاحه وبيان على افضل البشر وسيدهم ليستلم القيادة واختار الله لها أفضل امه وأفضل بلد وكذلك اوحينا إليك قرانا عربيا لتنذر امه القرى ومن حولها فالعقوبه العظمى لمن أعرض عنها والثواب الجزيل لمن أقبل عليها فاقبلوا عليها وتحاكموا إليها وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله لقد تميزت هذه الشريعه بأفضل المميزات اذ قامت على أصول السعادة للبشرية جمعها اولها توحيد الله تعالى في عبادته وربوبيته وأسمائه وصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وثانيها متابعه شريعه النبي صلى الله عليه وسلم ذات الجذور العريقة التي ابتدات من نوح عليه السلام وانتهت به صلى الله عليه وسلم وثالث أصولها التي قامت عليها هو التحلي بمعالي الأخلاق لتتألف عليها القلوب ولا تتفرق ولا تتفرقوا فيه ومن مميزاتها الحبك والمتانه والكمال حيث لا تماثلها شريعه ولا تضاهيها ليس كمثله شيء ومنها انها جاءت بمقومات التالف وقواعده كالاستقامه على الطريقه النبويه وعدم مخالفتها وعدم الابتداع وعدم اتباع الاهواء والايمان بكل ما جاء في القران دون تحريف أو تاويل فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع أهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب والعدل بين الناس والحوار بالحسنى وعدم المماره الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجه بيننا وبينكم فان الامه لا تتالف إلا على هذه القواعد والا تقطعت وتمزقت ومنها القواعد الجليلة التي قامت عليها كقاعده الأمور بمقاصدها وأن اليقين لا يزول بالشك وقيامها على ميزان العدل الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وقامت على قواعد اللطف ورفع الحرج وميزان جلب المصالح ودرء المفاسد في جميع مجالات الحياة الله لطيف بعباده يرزق من يشاء إن مما يفعل تعظيمها والتمسك بها التعرف على تفاهة الشرائع الأخرى التي قامت على الهوى والظلم والحجج الواهيه الهشه حجتهم داحضه عند ربهم وقامت على الشكوك والكذب إن الشرائع غير السماويه تتميز باعدام ثباتها واضطراب قواعدها واحكامها فانتهد باصحابها الى الضلال والحيره لفي ضلال بعيد ومما يفعل العمل بهذه الشريعة المباركه الترهيب من الاعراض عنها وتخويفهم بالعقوبة العاجله والآجلة وإن الظالمين لهم عذاب اليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم ومما يفعل العمل بها بيان احوال اصحاب الشرائع الاخرى من دناءة الهدف والغاية وهو اللهو نحو حرث الدنيا وحطامها والغفلة عن الساعة ويوم الحساب وانهم ليس لهم أصل يقومون عليه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ومما يفعل العمل بالشريعه المباركه الترغيب فيها وفي بركاتها الدنيويه والاخرويه في روضات الجنات والتاكيد على انتصارها وهزيمة الباطل ومحوه ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته اما إذا اعترضوا عليكم كيف تكون هذه الشريعه اعظم شريعه نزلت على أكرم أمة على الله تعالى وقد تسلطت عليها الامم الكافرة وتأخر نصرها وعظمه المصائب الواقعة عليها أما تأخر النصر فبسبب ذنوبها فلو توالت انتصاراتها وهي غارقه في ذنوبها لبغت في الأرض ثم النصر والغيث الالهي يأتي بقدر محدد وعلى مراحل كنزول الرزق والغيث على مراحل ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء اما المصائب فبسبب ذنوبها كذلك فان انابت الى ربها رفع عنها المصائب وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت أيديكم ولا يغرنكم امساك الامم الكافره بأسباب القوة والغلبة فحالهم كحال السفن العظيمه التي قد يكون عظمها في البحر سببا في وبوقها وارتكاسها فيه فانتصارهم المؤقت وظهورهم ما هو إلا متاع زائف دنيوي وزواله قريب فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا إن هذه الامه حاملة لواء هذه الشريعة المباركه لا قيادة العالم ولكن قيادة العالم تتطلب التمسك بالوصايا الجامعه الوارده في هذه الشريعة على رأس هذه الوصايا الإيمان بالله تعالى والتوكل عليه وما عند الله خير وأبقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون واجتناب كبائر الإثم والفواحش والتمسك بالشريعه الالهيه وقواعدها والتمسك بالشره وتوطين النفوس على الحلم والصفح ونبذ الخصومات والتراحم بين أفراد الامه بالإنفاق والهبات والعفو عن بعضها بعضا والمصالحه فمن عفا وأصلح فاجره على الله واقامه العدل والإحسان والصبر على ذلك اما من أعرض عن هذه الشريعه فقد باء بالخسران المبين سواء بالعقوبة العاجله في الدنيا أو يوم القيامة اذا ما بعثوا وعرضوا على النار يوم يخسرون اهلهم ويتبرؤ منهم خلانهم إن الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من اولياء ينصرونهم من دون الله ان الناس يتفاوتون في الاخذ بهذه الشريعه فمنهم من يغلب عليه جانب الشده ومنهم من يغلب عليه جانب الرحمه ومنهم من يجمع بين الاثنين فيكون وسطا وهو اكملهم ومنهم من لا يأخذ منها شيئا كحال من يرزق بالذكور الذين يتميزون بالشده والقوة أو يرزق بالاناث اللاتي يتميزن بالرحمة أو لا يرزق بشيء أو يرزق بالصنفين وعلى رأس الكمل الانبياء الذين جمعوا بين القوة ورحمه وهم كذلك يتفاوتون وما كان لبشر ان يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء وان سيدهم وقائدهم أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اوحينا اليك افضل الشرائع وروحها ونورها وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا هذا مقصد سوره الشوره بيان عظمه هذا الوحي وعظمه هذه الشريعة العليه الحكيمه سوره الزخرف سوره الزخرف اذا تبين عظمة الشريعة المحمديه وعلو مقامها وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم وجب متابعتها ووجب تجنب جميع الأسباب المؤدية إلى الضلال عنها ليكون لكم ذكر عند الله تعالى ويعلوا قدركم وتسودوا جميع الامم والا ضرب الله عنكم صفحه افنضرب عنكم ذكر وصفحا أن كنتم قوما مسرفين ان من أسباب الضلال معارضه الفطرة السليمة، التي توجب عباده الله وحده خالق السماوات والأرض إذ فطرتهم والسينتهم تشهد بأن الله تعالى هو خالق السماوات والأرض ولكنهم يعبدون غيره ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم ومن أسباب الضلال نكران ايات الله تعالى على العباد اذ هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا ثم تكفر نعمته بنسبة الولد إليه سبحانه وعباده غيره وجعلوا له من عباده جزءا ومن اسباب الضلال عدم اتزان العقول وانتكاسها كتلك العقول التي لا تقبل أن تنسب لنفسها الاناث بينما تنسب الاناث إلى الله تعالى واذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كضيم ومنها الاعتماد على الظنون والاوهام والخرص في الاعتقاد في الله تعالى والشرك به ونسبة الاناث اليه دون دليل وبرهان ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون ومنها التقليد الاعمى للاباء إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون فإذا كان لابد منه فلماذا لا يقلدون جدهم الأكبر إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم ويهتدون بهديه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون إله الذي فطرني فإنه سيهدين ومن أسباب الضلال الحسد كما حسدت قريش وثقيف النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ومنها مرض الكبر وحب المفاخره والتعلق في الدنيا وزينتها وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ومنها قرناء السوء من شياطين الانس والجن وقيضنا لهم قرنا فزينهم لهم ما بين ايديهم وما خلفهم ومنها السخريه والاستهزاء بالدعوه قبل النظر فيها وعدم التعامل معها بجد فلما جاءهم باياتنا اذاهم منها يضحكون ومن اسباب الضلال الحرص على الملك والجاه كفرعون الذي يصدّه ملكه وجاهه عن الإيمان بموسى عليه السلام ومنها حب الجدل والمخاصمه ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون ومنها الخلاف المذموم وهو الخلاف المبني على الراي المجرد دون أدلة والذي لم ينضبط بضوابط الأدب فاختلف الأحزاب من بينهم إن الجزاء من جنس العمل فمن اجتنب تلك الاسباب حاز قصب السبق يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون ومن قارفها تهاوى في جهنم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيهم مبلسون فاستمروا في دعوتهم الى الله تعالى ومقارعتهم بالحجج فإذا استمروا في مقارفة اسباب الضلال بعدما بانت لهم واعرضوا عن تذكيرك لهم فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون هذا مقصد سوره الزخرف بيان اسباب الضلال والدعوه الى تجنبها